مو وزي انا بفقط كافلها عباس ترى العباس للعباس كافل هي ترى العباس للعباس كافل مو شغله مزاج واحنا نغتا مو شغله مزاج نريد ضمان نريد ونكتب اذا نرفع علم عباس اذا نرفع عباس انا لقيت حسابي وخس وسعش التضحيه اولى اختراعه وظن حتى الشجاعه نومت <متحدث> بيه ومن نتعلمت <متحدث> حتى للشجاع والله من نتعلمت حتى للشجاع اي على القنطره حملت هو بعمر 7 سنين على القنطره حملت هو بعمر 7 سنين فجيت حتى القنطره صاحتها لي والنعم عباس جيت تحدى القنطره صاحتها لي والنعم عباس صاحت لي والنعم, والنعم, والنعم, والنعم, والنعم اريد ابدل الشرح بخص عباس ليه هذا الاسم ما جاء تباطل دار العباس عاشب مواطن حسين اذا العباس رئيس مو مواطن اذا العباس رئيس مو مواطن حسين رئيس غلا وعلى الفواطم ولا حسين رئيس غلا وعلى الفواطم ولا تشهد عليك كل القياده بكربله ونعم عباس يا جلي اتشاذ كل القياده كربله والنعم عباس اوضح لك القضيه بكل تفاصيل اريدك تنتبه لا تبغى غافل مو زي انا بفقدكافلها عباس ترى العباس للعباس قاف من زغر مادم النقهار كاروك شايل صمصام من زغر مادم النقهار كاروك شايل صمصام علي سما وسبيلو ديله هو النعم عباس راعي المرجله عدر علي سما وسبيلو ديله هو النعم عباس هو ندعم عباس هو ندعم عباس هو ندعم عباس مو شغلات مزاج واحنا نختار انا لقى حسين كتب بالقصيده التوزيع والهندسه الصوتية ابو مؤمل الخادم وعلى الخادم اداء اراضي الحسيني ابو مؤمل الخادم الكلمات إلى الشعر الحسيني المبدا هاني الكعبي الاشراف العام والاخراج الصوري حيدر اللن ونعم عباس راهي المرجله ون